لا يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس الأوامة أيحسب الياسان وأن لن نجمع إظامة بلا داخلين على أن نسمع بل يريد الياسان ليفر أماما Yeah Good hey girl. I well, don't yeah. yeah. yeah.